في كذبت قوم لوط بالنذر رب العالمين قوم عليه الصلاه والسلام أواش كلوطبو عليه الصلاة والسلام إنا وإيمان بينا رب العالمين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 لن يقول أي قوم من تأتيون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لتأو فاحشة هنغود كان ونحن نشتو كسا جوايا دينك ليها قوم من أول كسا هنغود أب فاحشة نادره كان مريد جن مريد شريط خراب كران فهن درابع مني يفتقى عمبالب وفريتا هم بيشتعي بواتي بخود ابتنب وهم بيشتعي بأيك القناح الماضا ورابع مني كرب لفدبن في جناح وفي فاحشي فيلن الجوابية قومي جل في لوط عليه صلاة وسلام باوري بينكر وإمام بينائنا سر شرکو كفر خد بردوامون سر وجنحة رفاح شاخد بردوامون بعند رب كذبت قوم لوط بالنذر يعني قوم لوطي في عبارة هو دره إنادره بالنذر يعني هم في عبادتي إنادره دره إنادره باوري نكر برهندش مقوتين اخواه باري بس بكين ابو ابقاد پیغمبر اخو لوت عليه صلات والسلام بس حكا منو باري پیغمبر اگه نبیل منو باري بهمو پیغمبر دینیه یانش نذر نیا جمعا انذاره یعنی او ترساندن او رب العامی ترساندن متقون که ایمانینا این رب العامی دنگو هو عذاب داد نیا او فلان عذاب دنگو عذاب داد لبنگو قيجة كيفية راهلان ودي حمو مران يوان دي بونغو بلسينا خارو دي حمو مران يوان دي باره نسانو غيته باران دن واف ترسان دنا ويت رابر عالميني سار زمان اللغطي عليه الصلاة والسلام اف قوما بيترسان دي بوري بينكر وراسا انو ادري بارهن دي طرعا بش دي اللغط عليه الصلاة والسلام كان دينا في قوما خدابي ودعوة قل كري وشو فايدان اكر ووكي حمو قوما كي هایت خراب، هایت پیامبر خو راست نه اینو داره، ایمان و باوری پنهان کردی. گوته پیامبر خو میاد گوته آتینا با عذاب الله. تو معدم ربعامی بینه. میو تحدا کی کرد؟ تحدا پیامبر، تحدا یعنی او بتبلم به بیت. میاد بلوم به بیت، آو عذابتود بیجی، آو همگو تو مبیتر سنیب کو مبینه. فهند ربعامی میشد. اینا عليهم حاصبا. بج مع افق و مع ذاب دار، بجت ایمان نه اینای، به پیامبرش او و ایمان خودش تنها نه اینای، و آو بناح و آفاحشان نه اینای، و هر بعد وابن، بج عليهم حاصبا، ما بو فراکر حاصبا، حاصبا مفسرشی بودی یعنی ما برلی برندم، و هندک مفسرشی بودی اینا ارسالنا عليهم حاصبا، یعنی هوابو و تجل هند دار بریشناوی هوای دارون. يعني هم هواك حيلبو حيل هواك و قل هوا چش داتن؟ برداتن برداتن نخوانه و حاواني يعني او برد ما اظننه يعني او برد او او اتكشکه يعني هوا و قل واو برد رب العالميني لبارندن او قل اك آياتي ده رب العالميني بو ما يبحث بحثي عذاب ذي قوميا ودي فلما جاء امرونا جعلنا عاليها سافلها لها مش امروا عذاب ما بوانه في تامه هادي بماا قومي لوط عليه الصلاة والسلام قوميهم ما بالعكس كده عاليه او يعني سيرفا ما كره كده وما كره راح بيني بينيشو سيرفا يعني جيوا همو هاته بالعكس كده وامطرنا عليهم حجارة من سجيل طبعا مش مع لقبش لي باران برد من سجيل يعني او برد هاتينا تشي كده قرائه و قرائه و تیتا سوتن نوکی کرپیچه و وکی آواشتنه تیتا چه کرن یعنی او ربعامین لبارند بر همده ایرش گوتی این ارسلنا علیه هم حاصبا ربعامینی چه ببارندن بر و دگل ده هواش گلوی و تدبو اوهو تندی هادن عذاب دن ایک بر شرک و کفر و یادوی بر چه بر و فاحش و گناه ها او آوات کری إلا أَلَا لوط رَبْ عَيْنَ بِجْد إِلَّا كِي نَبِيد إِلَّا أَلَا آل يعني بنا مولا لوطي بچي توي اوه إيمان پي إناي اوه إِلَّا أَوَنَا بَن نَجَّيْنَاهُم ما خلاص كفتن. بس اوه كفتي .لأن كل كسر الإيمان نعنى تلماله، كل حي يا، عليه وسلام، رب عليه وسلام دتاو خلاص كم، عذاب كروي من أهلي، وعدك الحق. يا ربي قال كرمن ايش أهل منا وعدتا يحقا تيه قال يتاو أهلتا خلاص قم كريمانش اكت أهل من بأوة چوى خدق رب العالمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالحين وقال أهلتا نيا و بنموالتا نيا چونك ويچن نيا وإيمان وعمل صالح نيا وباورين نيا وقال أولا نابت أهلية پيرمبره باهم دا على آلالوط هم مقافي محتنو قاش أميش بيجن. اللهم صل على محمدين وعلى آل اولي محمدين, أن آل محمدين يعني أن الله و تنبيهين اولي محمدين الله محمد أن الله و انام صلى أن الله عليه و سلم و محمدين صلى الله عليه وسلم و اولي محمد امن امن امن امن الله امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن امن بنا بنا مولا بي عمدري فالهندش إلا, إلا آل لوط يعني بنا لوطي عليه الصلاة والسلام أو إيمان في ما أو خلاص كرن ما أو عذاب ندا أما جنوي وخيزانوي كافر بو هل وكرر برعام وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ابراهیم مشید اول دو جنه دو پیغمبر ها هر دو عبدت ما یه صالح بون و پیغمبرت خوده بون و هر دو جنه خیانت بگل میرهد خود کرده چه ده خیانت کرده دینی دا، و ده عقیده ده و بیرو باوره ده ایمان نه اینه بخوده بتنه و که پیغمبرت خوده نه بین عقیده و یا شرکی و کفری بو فلم یغنیه عنه من اللهی شیئن ابراهیم مشید و پیغمبرانه چه فایده نشم گهنه گ رجاء قيامته لن رب العالميني وقيل دخول النار مع الداخليين ورجاء قيامته إذا كيف يجني؟ يجني بحر دجنانا كيان نوحية ويالوطية يجني بحرنا قل أهلي جهنمي وأهلي آقري دا قل وكساوي جهنمي آقري جهنمي دا, دا وإذا كنت تقول لن يراب العالميني إلا آلا لوطين يعني آل لوط بحثي جنوينيه أما أريد دي أريد بنى مولوي جيب بنى مولوي بن جي غير بنى مولوي بن این ایمال اینه بود. چونکه ایش هر بنا چه، هر تنه و آل چه منیا آل. چونی هندک بیش ایش منیا آل، یعنی ایش هر عایدوانه. و هندش لود علی سلامت و سلام. وقتی گویی یا قومی وقتی شود خراد کرینگل می راد، گویی یا قومی قوم هاآولای بناتی هن اضهر و توی اول کشید منو نگوته با خوشنو به نونیا شرایط خراب جال میراند که اینو تی آو پا کشتار و آو دی شریعت یا آو دی فطر مروی یا ربعمی و علت چه کلی بحیثیه بو هاولای بناتی. ها کشید من بحیثی کشید خوب بکتنه. بس چون کی کشید پیامبر واقی چیه؟ واقی با بی من انفسیم. عدروز بو پیامبر صلّی الله علیه و سلم به می‌توانی یک چه که، و یک چه بافته و پیامبرش را بکات و یک چه، آمد ده شدت داده ایکی. بر هندش لوط علیه الصلاة و السلام واقعت اجرهای آل بلکی واج و غیران اول ایمان اینای قومی. هر کسی که لیق قومی ایمان اینای را بر عرمنی، اویشندیار خلاص کرین. هر مفسره او آهنگوتین سر که کی ایمان اینای لوط علیه الصلاة و السلام أخف نوهما تخريبا يعني زي كي أكا و جمهور مفسره سر هنده كا بس كي توي إيمان إينا يعني بنا اوه قومي كي أهل بون بس كي تلوطي عليه الصلاة والسلام إيمان بينا بوي يدي كاسي إيمان بينا و هنده شعب العالمية بيتي إلا آلالوطين إلاي بنا مالالوطين نبي عليه الصلاة والسلام نجيناهم ما خلاص کرن رب العالم بسحر سحر يعني بل بانگ سبيده مدهك كيمه اول وقت تاريوتيا شوهه گررونه سبيده تيك هل بيت تيك هل بيت وقتاك غلق كيمه ماي بوچه و بانگ سبيده وقتاك غلق كيمه ماي هنگل بجنه سحر وني او وقتاك رب العالمين یا وقتاك بقدره نعم امد حد وقتاك سوية هاتي ناكن او وقتاك چتكن؟ ناستغفار ناستغفار <تصفيق> و بالأسحار هم يستغفرون و بالعالمين ملحتوى يتكين و بيو اختيرات بنا با و استغفارت كن دا خازت كن كورا بالعالمين قنا حتوى خوش بي نافع بجيت عبد الله بن عمر بجيت عبد الله بن عمر دارا بشي افنو بيجا كت و بيج بيج دو بو وقت السحر بيجا من من اغادار كوا بجدو از بيجمي عنده بوقت السحر يعني كيمي ما بو نو بيج بجید ده هنگی رین دخواره نویش ند کرن قیام اللی و ده دس دست بکر چی گد؟ استغفاره ده کنید بجید استغفر الله، استغفر الله العظيم و ده خازه لخجبین و رب العالمینی کنید بجید وقتی ما اوه خلاص کرن چونگی وقتی که دعات ده قبیل و رب العالمینی ده. ده. رب ده عثمان دنیای بجید من یسألونی فا اعطیه که ده خازه که من یستغفرونی فا اخفر له كي دو خاصة اللي خوش بنا بنا حال ممكد أزبنا حدوية خوش بنا بم آن حديث الديماتاتين بنيا قلق سر كأف وقت اكل و وقت اي بقدر و وقت اي رب العالمين تيتا اسمان الدنيا و وقت اي دعات اي دا قبيل بي با هندش رب العالمين بشت ما لوت علی الصلاة و ما لو بي اي ايمان بي اناي همو ما خلاص کرن في وقت اي دا و بشت ينجي ما قومي همو ما چلا کرن باري بانگي اسفيدا رب العالمين او خلاص کرن The body of theítulo overstressed in the ESPQM. And how did the people of the people of the NAF come in here in PANIX? How did the mother start with he got stuck in this book? What is your name? In that book every day with him like this. How is تائنا وده شو كان؟ هلا. أن, أن أسرى بعباد ليلا. وده شفاء شو كان؟ آه وده شفاء هلا ده ره. هلا ده ره منكم أحدون. ودي كاسش نجى. آه بنادم بناتن بروحنا لا بيشكو. إلا مرأتك. إلا كي جالن جنات. أبى على من يقول تا. دخزانة تجد جنات جالن جنات شو كي أبغى كافرة. خلاص كنا بأن بري بانج أسفله. نعمة من عندنا. رب <سؤال> <سؤال> أبدا نعمتك بمجال نوط عليه صلاه وسلام قال وكثر ابي إيمان ان نعمتك خالص بلا نيمه شين رب العالمين نعمت قال كربوك ايمان هنا ب شين نعمتك اديش قال كلك شلكن كخلاص كمان قلبيه قوميله هلاك نبرن نعمه من عندنا رب أبدا نعمتك وما قال فانا كرب كذلك نجزي من شكر رب, رب العالمين هر هو جزائي ك سيدنا باب الشكرين وسباس يا رب العالمين كات امیش دی جزاوی هودینوه وقتی نخوشی و مصیبت آتین دی خلاص دین وقتی عذاب و قومه که دیوانه چلی که خلاص که و فانه عذاب نادین کذالی که نجزی من شکر و طبعا نفر رب العالمین بو همو کسا که بو همو کسا که شکرینیار رب العالمین اپکت رب آن بجد هم چجرا و شکرینیوی بیرنا که و چجرا وی مروبه عذاب نادین و که حکر عذاب اکه بها ما هنبغي هم فام روانعة ذنبنا ده يا مدام شكليا مدام شكرين يا رب العالمين كليا والشكريني شابو أمن عمة الرب العالمي قال تأكلين تكربي عبادات رب العالمي عبادات الرب العالمين بابكي رب عمى الصحدة تقولك نفيجة بابكي جل قرآن بيمخني جلاد بقريب بابكي أمر بالمعروف نهي عن المنكر بابكي شلك وحلال بابكي هرش ذلك هو بتأذى الشكرين رب العالمين كسر بس صحدة رب عمى المال في مالي كي راكد شرعية علم دامروا في شحال في على الماء على الماء في داء مرف رزيلية بينكذ جالشت كي رب في شكرني كاربيني بوشه رب العالمين أبقي في, في, في, في, في بو عبادات رب, رب العالمين كر في شكرني رب العالمين كر هرك سكيا شكرني أماكن لإن شكرتم لا أزيد أنكم ومزيدك فانعمة ودي سار رب العالمين بجد أيك الواقع تأبىش كذلك نجزي من شكر رب العالمين دمر بخلاص كذا الفكانجي العذاب ونخوشيا وبرتانجافيا حكملوا في شبكات من رك شكرني رب العالمين او نعمات رب العالمين بارنوكا جل ماكرين من باريشان أو شان صارب رب العالمين نعمات جل قد ما زن قال كي جال من قال ما كربون قال لا كربون هكا ما يا رب العالمين الكربون رب العالمين من اءف مصيبته مناتنا دمابولس وما شكرني ما يا رب ما أفن عمته رب العالمين قال ما كرين ما همكاتين يا رب برهندي رب اف ما كذلك نجزي من شكرنا هكا ما يا رب العالمين الكرب رب ولكن يجب ان عليه هناك وسلام اخرى في المسجد جل هناك عليه اخرى وسلام ما اخرى خلاص اخرى اخرى اخرى ما عذاب اخرى اخرى وما عذاب ندان اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى ما هو هو هو هو هو هو يا رب العالمين سببك هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو رب هو هو هو هو هو هو هو تو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ایمان من به خدابتنی اینا او باریم خدابتنی حب و دی پیغمبره خوشون لوط علیه الصلاه و السلام رب یعنی ا فکر چه دی ا موثرین شکرینی یامنا کلی و خلاص گرم بر سبب ونده چون که عبادت من تن ذکر دی پیغمبره خوشون لوط علیه الصلاه و السلام ولقد انذرهم بطشنا یعنی ولقد انذرهم لوط علیه الصلاه و السلام بطشنا لوط عليه الصلاة والسلام اف قوما قومي ترسان بون وجود بيه بطشتنا يعني عذابنا هنا عذاب ما طبعا بطش يعني ام ا بجني وشاندنا وغتنا يعني تيي بجني يعني عذابه وعذابك بطش عذابك اوتشيا ترتنده بطش يعني عذابك بتنده رب العالمين ديجيت عليه عداب عدابكة عدابكة وامان يعني عليه لوط عليه الصلاة والسلام قوة قوميخوة كونك إيماني بخدبتنين نئينا و هونك ها سروي فاحشيت بادوان بن رب العالمين دين نغو عذاب لت عذابك چه عذابكا تند فتماراو بالنذري و إيمان بناينا و هاو تبشخوه فتماراو يعني مجادلات کر قل پیغمبره عليه الصلاة والسلام قل لوت عليه الصلاة والسلام بالنذري يعني هم پیغمبره بس قل كه کر منو بس گل و کرد. بس مناقشه گل پیامبری کی بار نه اینان پیامبری کی بار نه اینان پهمو پیامبر دی. آن استیزاء او که ماتی بو پیامبری کی استیزاء او که ماتی بو که. بو همو پیامبر دی. به هم دیمرو ملوو وکلای مروری استیزاء هر بشته. بشته استیزا. پیغمبر هر پیامبری همی. نمرور بشته تو بشه برای استیزاء وی پیامبر استیزاء کیش. پیامبر ما صلّا و سلم آدمی ابنو حیب ابراهیمی بو همو پیامبرت خود. خود استیزاء کیش.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 اختلوت عليه صلات وسلام سلام گویدی احکم که ایمان الهینا رب العالمين دیم دو عذاب داد عذاب اکا تنت و ترساندین بهنده و نبو بهنده و بهترساندنه و شکره بود گویدی اوه آخفنه چبونیه برهندش رب العالمینی عذاب داند چکی ما ایمان و باوری اواته ایمان همون شده که هبید بیچه بیشک ادنا شکل شده که عقیده و بیرو باور دابید اوه مروی لا هندش العالمين هالسرة سورة البقرة شو بودي؟ إيه إشتي إشتي إيش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 من أنها كانت ملائكة قاصلة رب العالمين من بينها وفي تغيب الأولى لوت عليه الصلاة والسلام كان ملائكة سار شكرا لك مروفا وسار شكرا لك جهلا كيف نمالا لوت عليه الصلاة والسلام و چون وحي بنابه وقوتي أبا أمد هاتين رب العالمين دا قومتا هلاك بد وراب العالمين قومتا ناهليد وقوتي رابا تو أبا إيمانتا يناي بنمالاكو أبا إيمان يناي در هندي وا قوم لوطی علیه سلام هاتن و لوط چه کرد که ازیاد دار که به بهنده که هات داد بنابش داركي کی و نیا و تو ایلوده فاحشه گل کی کن؟ آگل میواند کن بهنده نباید مشتمالا عن ضيفه هنی وا خودها خازا و شد خراب گل کیش کرد؟ گل میواند لوط علیه بهندي رب العالميني بحسين في موقف هاي الشيء كذي موقفها ده. شد بحسين آه بتا... با... منن. من من شر مزار نك من بني ونیا اشتیار بمیت هر هر نبا اما وان چه مکر؟ آه وانگو چه خونه دایه و هر پیانبر خوده ازیاد دا فرهن در آوادو عن ضایفیه یعنی در آخاز ویش و خراب و قاحشت گل میوان توی کر میوان لوته علیه سرات و سلام و ابا مراواده قرآن دا جای اکی دیش یاد دی بحسی که یوسف آه وقتی رب آنمین هر سراب یوسف دا بحسیه وين جناز عزيز يذكر؟ ويش, ويش داهاز الفاحشة قال كي كر؟ قال يوسف في. هر أف كلماتي كارينات شكو ترى بعند وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. راودته يعني طلب منه الفاحشة. يعني ودها هذا يوسف كر عليه الصلاة والسلام كان فاحشة وزنايات قال كر. هفش راوده يعني داهاز وما يفان كر كا شو الأخراب قلت فطمسنا أعينهم رب العالمين بجي لوط عليه الصلاة والسلام قال قلت اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي قال قلت ونها مش هالمزار ناكا مرم بريمي بواني من هرنفا هرن أو هر بردوانبون ينا رب العالمين بجي فطمسنا أعينهم يعني شو بدواما هما كولكرن طمسنا أعينهم يعني شو بدواما كوراكرن جا كولكرنكا يعني شنا ديد اما چا به تو یک کتاو دید منه دریز بند بس ما با آمین چه لیوال گرد؟ دیتل حتا مفسر رو یه بودی وقت چونه و چطور چونه و؟ دست خود دیوار و گرد وقت چونه و؟ یعنی چو جنه دیتل دست خود دیوار و گرد دانکبن وقت چونه و؟ اون دکا یه بس اول ما چو حدیث صحیح پینینه که جبریل ایکیلوا ملائکت بود گلده که وی لیوه پره خود که ده اه سير جوت واده نهامو كوران بابا مس ما بس ما حقيقة صحيح أما يا قرآن يعني رب العالمين ما أبى أقول رب بنو شوهدوا وديث فذوق <تصفيق> عذابي ونظر. أبغى عميم بحسي قومي لوطي عليه صلاته. طام كنا عذاب من، من عليه ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر قبل عارم بجد ما عذارنا قوم كنّي صبحهم يعني صباحاً يعني سبيده بكرة يعني شيء بكرة أسبدة قذى عند سبيك أسبدة أما اللوط عليه الصلاة والسلام قال بنماد إيمان إناي بري او تشمنى داور العالمين خلاص كن او قومك اس بيديكرا اس بيداك او صباحهم يعني صباح اس بيدا نياو صباح مين حتى ونيا مين حتى نيفرو ونيا بجنه صباح او مدهم مود بجنه صباح اما بكره يعني اس بيداك او زي العالمين عذابك مباركه مستقر مفسره بيت يعي ملازم يعني عذابك وشياه، آه يبقى الدوامة. تجينا هو عندنا عذاب مرن. كيري؟ دا، وسر في عذاب شليهاتن، مرد. هو فيش تينجيه كهدشنا عذاب وكيره، عذابه بارزخه، يو عذابه قبري. هو فيش تينجيش رجاء قيامته كشنا عذابه قيامتي يا صاحب مشارة هو فيش تينجيش كنا كيره دا، آه إلى أبد الآب يعني حتى هذا. بل هندي قتى ولقد صبحوا بكرة عذاب مستقر. يعني عذابك بواهات يا بردوامو هتا هتا ايه هربا كيه قوميت بلينو كاش او بكاسا كي ساركو فريبكي تو راب العالمين دنيا هيدا چلا بكات عذاب داتو بنو يا عذابتو بنريد او هادا چلا هيد وعذابو يديو بردوامو هتا هتا ايه عذابي ونذر نذر العالمين بحسي قومي لوطي عليه صلاة وسلم بجده طام كانوي عذابي اوهن قباري بيناتناي نقوم كنا بيترساندين أوابي عم برد لوط عليه الصلاة والسلام نقوم بيترساندين وجو إيمان بينا إني هاي نقول استهزاء بقى يقام كني هذا عذاب بجنبه عذابه شه؟ معنوي ما عذاب نفسي ومعنوي يعني ربعين هم عذاب ده هم كيشت لذكره هم ونيا تهنا رزيد كنيش نفع عذاب ولقد يسرنا القرآن للذكرى فهل من مذكر تقال بسرمانا ما بونو قرآن يبصان أيك لي بفهركنه بباركنه بتجعشنه فهل من متذكر كيا درابط خفير كت كيا درابط بخو خفير تفسيره ويكت كيا درابط بخو وفا عبارة أودنا بخو فايدة لي قوم رب العالمين موجودين تن أهم رب باري أبراهن بجد ما قرآن بونقوه بصانعي كلي وهمك رابن ساحتاني بخوة چلايك والغيران بخوة عبراته لي والغيران هل حسكت دلوية رغبة بيد، وحسكت دلوية نار بيد بلاو تشبكت ملا قد يسرنا القرآن للذكر. أبراهن بجد ما قرآن بصانعي كلي وابين نوف قرآن يدهي فهل من مدك الرابة بخنا ومع تفسيره بخنا وخفير كده بتا تشبه دلنار بيت بتا این گناه ها که تو ونیا خرابیاب که رابط قصیده وابی عمبرانه وقی نکر قومی و وقتی ایمان پنهانی نیو خمازن کریو کبر لایه بیو ونیا او کب رمازنیا ول وقتی ایمان پیغمبر خونه اینای رب عامینی هلاک بدن رب وقی نداشتن کی میاد تشكیبر لایته پیدا نبین ای که ونیا یه مبتلا بیفاحیش و زینا قصة قوم لوط عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين بما بخبتنا في القرآن دا. بخبتنا دامروف ونيا دير كاويت الواقنا هنا ودمروف بنا عبراته دامروف وكيوانا بل هندش رب العالمين بي سوراته دا دي هر قصة بيغمبراكي قدي چه قدي تولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ ما قرآن يصنعي كيبو تيغاشنه بباركرنه وبوند كمروف بخوا عبراته بس كده روبيت بخنيت دراب الديتش دراب خبرات اللي بتجيب او دي تشكات او دي فوائد اللي بتجيب ني عاوز تبقوا فايده اللي بتجيب اما اكملوا في بشخهكره دولي وانا خا انت برنكر مروي ترسيرا دينا تشو وفر ماكر مروي تش اللي وناغيت تش فوائدينو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقهم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين